لم جموعن إلى ميقات يوم معلوب، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لا آكلون من شجر من زكوب، فما منها البطن؟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 ان ل مجرمون بل نحن محرومون افرئيتم الماء الذي تشربون ان انتم انزلتموه من المزمئ ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم سجرتها أم نحن المنشئون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 فلو لا إذا بلغت الحُلْقُوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلو فَأَمَّا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحًا وَجَنَّةُ نَعِيمٌ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصرية جحيم